Astaghfirullah al-Ghaffim, al-Ladzi la ilaillahu walhihi al-Qayyum, wa atubu ilaihi. Astaghfirullah al-Ghaffim, الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا وَالْحَيُّ <سؤال> الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا tidak ada tuhan selain Allah, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Kuasa, dan aku bertobat kepada-Nya. Aku mohon ampun kepada Allah Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi La Ilaha Illahu Walhi Alhiyum, Wa Atub Ilaih. Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi La. الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzilaa Ilaha Illahu Alhiyul Qayyum, wa Atubu Ilaih. Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzilaa Ilaha القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم <تصفيق> الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم. الذي لا اله الا هو الحي القيوم إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم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 الَّذِي الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ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 Astagfirullah Alaghir, Al-Latif, Al-Malik, Al-Haqq, Al-Hamdi, Al-Hamdi, Al-Hamdi, Al-Hamdi, إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi la ilaillahu Al-Hayy Al-Qayyim, Wa atubu ilaih. Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi Haiul Quyyum, wa atubu'ilee. Astagfirullah Alaihi Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا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 الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم تغفر الله العظيم اللذين إلىه إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب Astagfirullah Alaihi Aladzim, Al-Ladzi La Ilaha Illahu Al-Hayyu Al-Qayyum, Wa Atubu Ilaih. Astagfirullah Alaihi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 Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzilaa Ilallah, Wa Alhiil Qayyum, Wa Atubu Ilaih. Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzilaa Ilallah. الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا Allah wa al Hayy al Qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al Ghafir al Lizi laa ilaaha illah wa الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا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 الحی القیوم واتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه Astagfirullah Alaih Alaihi Aladzim Aladzim Aladzim Aladzim Aladzim Aladzim Aladzim Aladzim Aladzim Aladzim Aladzim Aladzim Aladzim القائم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القائم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم.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 Astagfirullah Alaghir, Al-Lazilahillahillahu Alhiyyulhiyim, wa atubu ilaih. Astagfirullah Alaghir, Al-Lazilahillahillahu الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه أستغفر الله العظيم الذي لا Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi la ilahe illahu Al-Hayy Al-Qayyim, wa atubu ilaih. Astagfirullah Alaghm, al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 القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا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 يوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله استغفر الله العظيم تغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi La Ilaha Illahu Alhi Alqayyum, Wa Atubu Ilaih. Astagfirullah Alaghm, La. Astagfirullah Alaihi Alaihi Lailaih, Allah Alaihi Alaihi Lailaih, Allah Alaihi Alaihi Lailaih, Allah Alaihi Alaihi Lailaih, Allah Ayuh, Qiyum, wa atubu'ileh. Astaghfirullah al-Ghaffir, al-Ladzi la ilahe illahu wal-hayyul-Qiyum, wa atubu'ileh. Astaghfirullah الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي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 هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيم.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 استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا Astagfirullah Alaghir, Al-Ladzi La Ilaha Illahu Al-Hayy Al-Qayyum, Wa atubu ilaih. Astagfirullah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 الحی والقیوم و اتوب الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحی والقیوم و اتوب إليه الله العظیم Astaghfirullah al-Ghaffir al-Ladzi la ilahe illahu al-Hayy al-Qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه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 Astagfirullah Al-Ghaffir, Al-Ladzi La Ilaha Illahu Al-Hayyu Al-Qayyum, wa atubu'ilaih. Astagfirullah al استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا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 Astagfirullah Alaghm, Al-Latif, Al-Malik, Al-Hayy Al-Qayyim, Wa atubu ilaih. Astagfirullah Alaghm, Al-Latif.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 Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzim La Ilaha Illahu Alhiyul Qayyum, Wa Atubu Ilaih. Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzim La.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 القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب.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 القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. Astagfirullah Alagfir, Al-Lazilahillahul-Hayul-Hayum, wa atubu ilaih. Astagfirullah Alagfir, Al-Lazilahillahul-Hayul-Hayum, wa Ayyul Qayyum, وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القليل استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا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 InsyaAllah adalah Hai kun福, Qayyum wa atubu para HisSeoboso. Jang dan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 Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi La Ilaha Illahu Alhiyur Raheem, Wa Atubu Ily, Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi La.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 Haiul Qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullah al Ghafir, al-ladzi la ilaha illahu wal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 Ayuh al-Qayyum, wa atubu ilaih. Astagfirullah استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا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 Astagfirullah Al-Ghufrin, Al-Ladzi La Ilaha Illahu Al-Hayy Al-Qayyum, Wa Atubu Ilahe. Astagfirullah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 tidak ada tuhan selain Dia, Dia-lah Yang Maha Pengasih, Yang Maha Pengampun. Aku bertobat kepada-Nya. Aku استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم FatiHojen Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran al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 Astagfirullah Alaihi Aladzim Al-Lazilahillahillahhu Al-Hayy Al-Qayyum Wa Atubu Ilahe Astagfirullah Alaihi Aladzim al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 حيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم ال الحي والقيوم واتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتو Astagfirullah Alaih Alaihi, Al-Ladzi La Ilaha Illahu Al-Hayy Al-Qayyum, wa atubu ilaihi. Astagfirullah Alaih أي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Astagfirullah Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi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 Al-N superstar chilluri 뿐만inas Al-N superstar chilluri� Al-N superstar chilluri afraid Al-N superstar chilluri 뿐만inas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 أيُ <حي> الْقَيُّومِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ <العظيم>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 Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi La Ilaha Illahu Alhi Alqiyom, Wa Atubu Ila Him. Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi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 استغفر الله al الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم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 Astagfirullah Alaihi Aladzim Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم Astagfirullah Alaih Adzim, Al-Ladzi La Ilaha Illahu Walhiyu Al-Qayyum, Wa Atubu Ilaih. Astagfirullah Alaih Adzim,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 Astagfirullah Alaihi Aladzim Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا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 Ayil Qayyum wa atub ilaih. Astagfirullah al-Ghazim, al-Ladzi la ilahe illahu wal-Hayil Qayyum wa atub ilaih.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 الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله إلا هو الحي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 Ayyul Qayyum وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي الأول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 يوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم. أل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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ubu ilai astaghfirullahal azim alladhi la ilaha al hayyul wa atubu ilaihi astaghfirullahal azim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 الذي لا al الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي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 Ayuh al-Qiyom, wa atubu ilaih. Astagfirullah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 Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi La Ilaha Illahu Alhiyul Qayyum, Wa Atubu Ilaih. Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi La.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 Astagfirullah Alaih Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi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 Ayul Qayyum wa atub ilaih. Astagfirullah al-Ghazim, al-Ladzi la ilahe illahu wal Hayul Qayyum wa atub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 Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzim La Ilaha Illallah Walhiyul Qayyum, Wa Atubu Ilyah. Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzim La.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 Allahilahillah, wa al-hayy al-quwwat, wa atubu ilaihi. Astagfirullah al-ghaffir. Allahilahillah, wa al-hayy al-quwwat. إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا ilaaha illallahu alhayyul qayyumu wa atubu ilaih astaghfirullahal azim alladhi laa ilaaha illallahu Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi la ilahe illahu Al-Hayy Al-Qayyim, Wa atubu ilaih. Astagfirullah Alaghm, أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أي يوم وأتوب إلي أستغفر الله العظيم الذي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 Astagfirullah Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi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 Astagfirullah Alaghmim, Al-Lazilah Illallah Wa Alhiil Wa Atubu Ilaih. Astagfirullah Alaghmim, al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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي الحي يوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا. أيُ الْقَيُّومِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّ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 Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzilaa Ilaha Illahu Al-Hayy Al-Qayyim, wa atubu ilaih. Astagfirullah Alaghm, al هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا Saya berdoa dengan dia Saya berdoa dengan Allah yang tidak ada hanya ada hidup dan saya berdoa dengan dia Saya berdoa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 استغفر <تصفيق> الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم تغفر الله العظيم الذي لا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 Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi la ilahe illahu walhi al-Qayyum, wa atubu ilaih. Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi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 Astagfirullah Alaghm, Al-Latif, Al-Azim, Allahu Al-Hayy Al-Qayyim, Wa atubu ilaih. Astagfirullah Alaghm,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 Al Allah, wa al-hayy, al-quayyum, wa atubu'ilyh. Astagfirullah al-ghaibim, al-ladhi la ilaha illahu, al-hayy, wa atubu'ilyh. Astagfirullah.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 Astagfirullah Alaghm, Al-Lazilahillahillahu Alhiil Qayyum, wa atubu ilaih. Astagfirullah Alaghm, Al-Lazilahillahillahu Alhiil Qayyum, wa atubu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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر Astagfirullah Alaghm, Al-Lazilahillah, Wa Alhiil Qayyum, Wa Atubulaihi. Astagfirullah Alaghm, Al-Lazilahillah, Wa Alhiil Qayyum, استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر استغفر الله العظيم <سؤال> الذي <سؤال> لا اله الا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم Astagfirullah Alaihi Aladzim Al-Ladzi La Ilaha Illahu Al-Hayy Al-Qayyum Wa Atubu Ilahe Astagfirullah Alaihi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 Astagfirullah Alaihim, Al-Ladzilaa Ilaha Illahu Al-Hayy Al-Qayyim, wa atubu ilaih. Astagfirullah Alaihim, Al-Ladzilaa.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 Astagfirullah Alaihi Aladzim, Al-Ladzilaa Ilaha Illahu Al-Hayy Al-Qayyum, Wa atubu ilaih. Astagfirullah Alaihi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 استغفر <مت> الله <toys> العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم <gin unconditional> واتوب اليه <أستغفر> الله القائم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القائم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم.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 Yang Maha Pemberi Ampun, Yang Maha Pemberi Ampun, Yang Maha Pemberi Ampun, Yang Maha Pemberi Ampun, Yang Maha Pemberi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 الحي القيوم واتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه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 Astagfirullah Alaghir, Al-Ladzi La Ilaha Illahu Al-Hayy Al-Qayyum, Wa Atubu Ilyah. Astagfirullah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 Astagfirullah Alaghm, Al-Ladzi La Ilaha Illahu Alhi Alqayyum, Wa Atubu Ilaih. Astagfirullah Alaghm, La.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 Allah wa al Hayy al Qayyum wa atubu ilaih. Astagfir Allah al Ghafim, aladzilaa ilaillahu al Hayy al Qayyum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 Astagfirullah Alaghir, Al-Ladzi la ilaaha illahu Al-Hayy Al-Qayyum, wa atubu ilaih. Astagfirullah Alaghir, al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 Astagfirullah Alaihi Aladzim Al-Ladzilahillah Al-Hayy Al-Qayyum Wa Atubu Ilayhi Astagfirullah Alaihi Aladzim al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 Astagfirullah Alaihi Aladzim, Al-Lazilah Ilaha Illahu Al-Hayy Al-Qayyum, wa atubu ilaihi. Astagfirullah Alaihi Aladzim,